والذين يمكرون السيئه لهم عذاب شديد وَمَكْرُؤُ لَهُ وَيَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ الْأُنْسَ وَلَا تَضَاعُ إلَّا بِعِدْمٍ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 فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وضرابي مسود، ومن الناس والدواء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 بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدل يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لنعمركم ما يتذكر فيهما تذكر وجاكوا النذير وجاكوا النذير فذوق فما للظالمين من نصير إن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 ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرف في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه فهم على بينه من بن يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غررا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حريما غفورا وأقسم بالله جهت إيمانه لئلا جاءهم نذير لئلا جاءهم نذير رَلَّا يَقُولُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَ.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 إنه كان علیم قدير ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها دا.